ولئك <تصفيق> <اله> <اللديسة> الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم <عرص> <عرص> <اللهم> وقل <اللهم> لهم في أنفسهم وقل لهم في <أنفسهم> <قولا بليلا>